أروج الخامس والأربعون بعد المئة أن سليمان لما تواعد الهدود بأن يعذبه عذابا شديدا أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحط بما لم تحط به وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم وإلا فالهدود مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب له لا سلطان العلم ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحط بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعلم الوجه السادس والأربعون بعد المئه أن من نال شيئا من شرف الدنيا والاخره فإنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين في الارض والعزة والعظمة بعلمه بعباره تلك طبيعات. ثم علمه بوجوه استغراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم كما أشد إليه سبحانه في قوله كذلك كدنا ليوسف ما كان لأخذ خوف في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم العليم جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل الخضر بساب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرشدة؟ وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكاتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته ولذلك قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وكذلك ما حصل لداود من علم نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمه عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوجه السابع والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى إن إبراهيم كان أم قانتا لله حريفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه فهذه أربعة أنواع من الثلاث افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهي من الاتمام كقدوة وهو الذي يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى وإن كان أصحاب لأيكة لظالمين فانتقمنا منهم فإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة الثاني أن الأمة فيه زيادة معنا وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرغت في غيره فكانه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره ولفظ الامه يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم الدال الداله على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فإن الضمه من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها واتى بالتاء الداله على الوحده كالغرفه واللقمه ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن أفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد الثاني قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة الثالث قوله حنيفة والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنف لا أنه موضوعه لغة الرابع قوله شاكرا لأنعمه والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركاب الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه الوجه الثامن والأربعون بعد المئة قوله سبحانه عد المسيح أنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت قال سفيان بن عيينة وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونباؤه ودوامه وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث على الأنبياء وتعليمه ولهذا يسمي سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح وجعلني مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله يسو ما يحصر بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله الوجه التاسع والأربعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم قضاء عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخاص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر الساب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد انما يثاب على ما بشره او على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الاصلين في كتابه في سوره براءه فقال ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين فهذه الامور كلها متولدات عن افعالهم غير مقدوره لهم وانما المقدور لهم اسبابها التي بشروها ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادي أفعار المقدورة لهم قال في القسم الأول كتب لهم به عمل مصالح لأن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعال مصابة مستقلا في عصور المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم وايضا فإن الضمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المغدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأسباب المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق الوجه الخمسون بعد المئة ما ذكره ابن البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول أدخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر علماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم أينما كنت اعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي أدخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى قال وروي هذا المعنى باسناد متصل مرفوعة وقد هو حرب الكرمالي في مسائله نحوه مرفوعا وقال ابراهيم بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفه الاخرى فتشيل حسناته فإذا يأس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك؟ فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك فإن قيل فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فإن حدة الله عليه أقوى منها على الجاهل وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع همل الشهوات فأرتعها في مراتع الهلكات وتجرى على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ولهذا كان حد الحر ضعفه حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذي ثبته أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضا إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته عظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء اذا بلغ خلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أذنى خبث يقع فيه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا فدل على أن مقتضي عقوبته قائم لكن منع من تردت بأثره لكن منع من ترد بأثره عليه ما له من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما طأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة قاد موسى كريم الرحمن عز وجل القى الالواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له القاها على الارض حتى تكسرت ونطم عين ملك الموت ففقهها وعاتب ربه ليله الاسراء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر ممن يدخلها من امتي واخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي اوديه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا يغبر به في وجهه ولا يخفض منزلته وهذا أمر معروم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له الوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئة ونحوها حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على اساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وقال آخر فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللاء سررنا كثيره والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلاب كان التأثير له فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه فغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم وأيضا فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إصرار الفئة وتدارك الفارط ومداوات الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فإن زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل. وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وإزرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر الذنب ويضعف اقتضاءه ويزيل أثره إخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وأثارها المرضية فلا سواء هذا وهذا وهذا فصل خطاب في هذا الموضع وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لا منافاه بينهما وأن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق الوجه الحادي والخمسون بعد المئة أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عباده فنفس تعلمه وتعليمه عباده قال ابن أسعود لا يزال الفقيه يصلي قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكرهم ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعا ومنقوفا تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب أنه مقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي مئة ركعة وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك ابن انس في حالة صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع فقال لي مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال إن هذا العجب ما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت في النية إذا صحت في النية وقال الربيع سمعت الشافعية يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال سفيان الثوري ما ما من عمل وقال سفيان الثوري ما من عمل الأفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال الرجل لمعاف بن عمران أيما أحب إليك أقوم وأصلي الليل كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضا كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب الي من إحيائها وفي مسائل إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر بعض ليلة أحب الي من إحيائها أي علم أراد قال هو العلم الذي يتفع به الناس في أمر دينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهوي هو كما قال أحمد قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن اجلس ساعة فافقه في ديني أحب إلي من إحياء ليلتي الا الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بحلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضا رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد الله والعمل هو الغاية معلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منهما يكون وسيلة ومنهما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده بل بد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعمد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وايضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة وقولكم إن العمل غاية إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من اعمال القلب كما تقدم وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب اصلا وللجوارح تبعا وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة له. وإن كان كثيرا منها يراد لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وأن العلم كذلك وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبارة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وافات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم الوجه الثاني والخمسون بعد المئة ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفض عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه التلمذي والحاكم وغيظهما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة اقسام خيرهم من اوتي علما ومالا فهو محسن للناس ولنفسه بعلمه وماله واليه في المرتبة من اوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد الثالث من أوتي مالاً ولم يصرف في مصارف الخير ولم يؤت فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ما له طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيرا له فإنه أعطي ما يتزود به إلى الجنة فجعله زاداً له إلى النار الرابع من لم يؤت مالاً ولا علماً ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يل الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المخترن بها مغدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعالت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته الوجه الثالث والخمسون بعد المئه ما فبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسال رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمع في نهاحية يتفكر وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليله، وقال الفضيل التفكر مرآة تلك حسناتك وسيئاتك وقيل لإبراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة وقال الحسن في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنعهم التفكر فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجوب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم الفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم قد قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا أين بلغت؟ قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوا وقال ابن عباس ركعتان مقتصلتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر في الدنيا حجاب عند الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكر في الآخرة يوجد الحكمة ويحيي القلوب وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعاودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نتغط بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح وايضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتمييزها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين الساب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه وإنما يقضع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها ووضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوه فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الآلم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يخدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعه والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وذعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تنغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره في ذلك اشتد الظلبه لها وسهول عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة، وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور، ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيأ من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه، وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشبه الألعاب، وما يصير أمرها إليه عند خروجها عند خروجها ارتفعت إمة عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي كما جاء في المسنذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبيه ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أن شيء وأخبثه وأفحشه فصل إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثا وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له في معرفة الآخرة حالتان إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاذبه داعيان أحدهما داعي العجلة وايثارها وهو أقوى الداعيين لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمضرون أو متحققا لموهوم فلسان الحال ينادي عليه لا ادع ذره منقوده لذره معوعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وان تسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها والا فمع الجزم التام الذي لا يتخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبه فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غايه الطيبه واللذه وهو شديد الحاجه ثم قيل له انه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبة تداوله تربي في المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذاك إلا لضعف الشجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويخذون متاعه فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق المخبر إما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فما تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمير فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسوقها ولو حصل له هذا العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعلم أن إيثاره للعجلة وترك استعداده للآخرة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دار غير هذه الدار ومعادا له خلق وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلو مع, مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة ولها نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعها فالذي يعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة للآخرة فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتاملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا وهذه معاني المتقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر. فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وابته عنه ومنه قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم بصيرون. ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه. ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرثا بعد كره حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبره وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب وقال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول قال تعالى أفلم يتدبروا القول وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفاعل كالتجرع والتفهم والتبين ويسمى استبصار وهو استفعال من التبصل وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائلة غير فائلة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرصخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلهب ما ليس حاصلا عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نتغط بالحكمة فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقات الرجال تلقيح لألبابها فالمذاكره به لقاح العقل، فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه بد من تفكر وعلم يكون نتيجة الفكر، وحال يحدث القلب من ذلك العلم، فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل، فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكر يشر فيه وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزوت والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء إلى ومن ضيق الجهل إلى سعه العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برض اليقين وثلج الصادر وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هو الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكره فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الرضية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببدل الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هويئ له واعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعا وهذا كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا فإن قيل فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال قيل مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية الثالث مضردة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأي فكر تخطى فهو من الأفكار الردية والخيالات والأمان الباطلة كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية ونضائر ذلك من أفكار من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالأفكار الرديه هي قوت الأنفس الخزيسة التي هي في غاية الدناء فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثار ردية ووساوس وامراضا بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الاربعه التي ذكرناها فله أيضا محلان ومنزلان أحدهما هذه الدار والآخر دار القرار والآخر دار القرار فابناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأغسام الأربعة في هذه الدار فأثبرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابح من المغبون وخسره نهلك المبطلون وابناء الاخره الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأغسام الأربعة فيها ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل إليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرحة والسرور ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن والإحسان فكلما قويت محبته له ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في حضرة محبوبه فإن كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبع لمحبته فوأسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتهيئت نفسه لكمالها الذي خلقت له الذي لا كمال لها بدونه بوجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطله المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات النفوس بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتهيات بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها وإذا عرف هذا عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فافكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين إحداهما فكرته في جماله وأوصافه الثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبرجه ولطفه الدال على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين إما أن يفكر في اوصافه المسخوضة التي يبغضها بحبوبه ويمقته عليها ويمقده عليها ويسقطه من عينه فو دائما يتوقع بفكره عليها ليجتنبها ويبعد منها والثانيه أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعار التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الاولتان توجب له زياده محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وايثاره على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق المساة إليه وقواطعها وافاتها وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا والثاني إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ الثاني هل العبد متصف بها أم لا؟ الثالث انه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين ايضا سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط وإنما يحصلها ستة أجناس الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة والأخلاق والصفات الذميمة فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عن ما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على السنه رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائره بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك، وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله، وإلى هذين الأصلين نذب عباده في القرآن فقال في الأصل الأول أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون وقال في الأصل الثاني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال ان في السماوات والأرض الآيات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون الى قوله ومن اياتي ان تقوم السماء والارض بأمره، ونوع سبحانه الايات في هذه السورة، فجعل خلق السماوات والارض واختلاف لغات الامم والوانهم ايات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ورضو ووضوح دلالته وجعل خلق الازواج التي يسكن اليها الرجال والقاء الموده والرحمه بينهم ايات لقوم يتفكرون فان سكون الرجل الى امراته وما يكون بينهما من الموده والتعاطف والتراحم امر باطل مشهود بعين الفكره والبصيره فمتى نظر بهذه العين الى الحكمه والرحمه والقدره التي صدر عنها ذلك دله فكره على انه الاله الحق المبين الذي اقرت الفطر بربوبيته والهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار والتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستذل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وإنزال الماء من السماء وأحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهرة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به, وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم كما أحيى هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت آية له فذكر سبحانه الآية المشهوده بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر وتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياه القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذبومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشترروا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر من خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم وانفع للقلب وادعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوه القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب فقال ابن مسعود أيضا اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة ورأى أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إن إني سريع الخراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لي أن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فتدبرها وأردت لها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ، والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكّر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشفودة. ولهذا أمزّر الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه. ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإراض عنه قال الحسن البصري وانزل القرآن ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الوالي وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته